ساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل فلَ أَتََ وَفَلَ قُناكُ أَزُ يَ وَجَال ن فوقكم سبعا شذابا وجاء الناس راجا وهاجا وجاء سبا <تصفيق> سوجا شيء أحسن أو كتاب. لِلْمُتَّقِينَ مَا أَجْرٌ حَسِيبٌ وَأَمْنًا وَكَانُوا Oh! a oh.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 وما قدمت يدا ويقول الكافر يا ليتني